كيفيه جمع الاسم جمع مؤنث سالما كيفيه جمع الاسم جمع مؤنث سالما اما خربو ومتذاش ما حضر يعني هذه كيفيه جمع الاسم جمع مؤنث سالما كيفيه خبرا او بوكمان هل يلاف سبب كل هذا ولكن هذا كيفية الجميع من هل من جميع جمع الاسم جمع مؤنث سالما جميع من جميع من جميع من جميع من جميع من جميع من جميع من جمع من جميع من جميع من جميع من جميع من جميع من جميع من وكاتخبر يمدد المحذوف وهو مضاف جمعي مضاف اليه وهو مضاف الاسم مضاف اليه كيفيه جمع الاسم جمع بفتحه او كاتبت شيء حال جمع مؤنث سالما او كاتبت الصفحه او جمع حاله مؤنث سالما سالما يتصفح جمعك ولكن هذا في هو مفرد كان المفرد بلا تاء بهذا مفرد بهذا المفرد بهذا هو زينب المفرد بهذا المفرد بهذا المفرد بهذا المفرد بهذا المفرد تمها ألف تائبو زيادك و مريمات فتقول مريمات زينب و مريمات أما أقل مفرد بو تائل وإذا كان مقصورا أقل مفردك مقصور وجمع وجمعي بجمعي مؤنثي سالم، عملا معاملته في التثنية أو كاتا كمان التثنية كذل المثنى كمان كذل كمان بسر ألف عند هنا, هنا قواعد ألفكا كما روت همان شد بارا أكين ولا جمع المؤنة السالية فتقول فتيات وحبليات سفتا لبرواتيا لبروات ثلاثي وقصدقشياء هذا جمع المؤنة السالية يقول فتيات حبلا لبروات رباعية لبروات رباعية حبليات ومصطفيات مصطفى على صورتي لذلك ولذلك مصطفى ياتي مصطفيات ومتيات متيات متى ماتيات ماتيات ماتيات متى ماتيات ماتيات ماتيات متى متى متى ماتيات ماتيات متى ماتيات ماتيات ماتيات ماتيات ومتى يات في فتن وحبلا ومصطفا ومتى مسمى بها مؤنث يعني اقل متى نوبه ومؤنثة او كتى اقل جمعك هذه متيات وتقول عصوات عصا بثه عصوات واذا هذه وإلوات إلوات بقولنا أجر عصاب عصاب إذاو إلى سكت هذا فيها هزشين أو نايم به عصاب إذاو إلى لبروي أو مسكتش نجلبروي وانا ومن وإنما في سالم في وسبيء عصوات و اذا وات نك اذا وات و هو... لانفك نقصانا نطلع ايه دع صوت وات لا امل فير و اذا وات و وات بابا امال اي بيت انا كنت جاهز احمدي ايه شبته ايدام يعني بنينيت ها نيجي ماما ايدار ايدار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 وإذا في عصر وإذا والى لكاتي جمعة أبي ولكن يجب ان تتعلم ان تتعلم على تتعلم ان هل ان تتعلم على تتعلم ان هل ان تتعلم النساء تتعلم ان تتعلم ان شيء ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم هل تتعلم ان تتعلم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 اودي <تصفيق> نجد الاصل طويل اماله مكتوب لا احمد هو بس اماله اكله كلمه لكراء طبيب بس بواب <تصفيق> نعم الى وات <تصفيق> نوع أمان أحكامي شيء في ذيها ما أحكامي مثنى ساقوم قرن سلم مثنى همانش ما كذب وكذا إذا كان ممدودا أو منقوصا شحكم من دال لمثنى بوممدود بومنقوصش لجميع شواهف فتقول صحراوات وقراءات وعين باوات أو علباات وكساءات أو كسوات س الصحرا خلين صحراوات صحرا واد وفرع لما ممدودة فعل نمت من صحرا صحراواني صحراواني لما قلنا لا صحراوات وقراء قراء أذن جميل قارئ نية قراء بمعنى شيء عابد وناسك سمي فرداق قراء وقراءات أما علبات علبوات من أو دمارية أو دماريكا لايم لها هي العصب الممتد في العنق علباء أو علبوات كم دماريكا؟ ها كم العصب الممتد أو دماريكا في الرأي البذيته علبوات أو علبات ولكن بوتشي ساع علباوات وعلباءات تذكر ان الرساله كساءات وكساوات لا بل هو الحاقة ادي في علباء الحاقه ادي في علباء الحاقه وكوبل المثنى خيرما كثما واذا كان همزته للالحاق كعلباء وكوباء ولكن كيسات كساء. جلوسك كيسات جلوسك بوشي لولا كيسات اصلي همزي كيساتي واو واو كاكاكي من الكسواتي من الكسوة بدلي واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو وابوهم زكي سات كي سات وكي سات في سات وكي سات وكي سات وكي سات وكي سات وكي سات وكي سات وكي سات به مؤنث وكي سات وكي سات وكي سات وكي سات وكي وإذا كان المفرد مختوما بالتاء الزائده فقر مفردك كذهب ب تاء وتاءه تاء ك كانت كفاطمه وخديجه ككانت فاطمه وخديجه او عوضا من اصل ينتهي كذهب ايوب بدل ولجاتي حذف في حرف التاء كأخت وبنت وعدة سأخت لأصلشها أخون أخون بنت بنوون أمعنى يفسد تائي تائي الأخت تائي بنت أم نتاء أي وضم عن الواو المحذوف من آخر الكلمة وأصلهما أخون وبنوون أي عداه إدش خي وعداه وع وعدها وحثك تأج عن الواو المحدود عن الفاء المحدود يعني حدثت منه في الجمع فتقول فاطمات وخديجات وبنات وأخوات وعيدات ومتها كان المفترض اسم ثلاثين سالم العين ساكنها مؤنثا اجر اسم مفرد ثلاثي و عينه ساكنه ساكن اشكو وهو مؤنث فكان هذا هو الشائع جاءت تحتوابيا ن او قد تجاز في عين جمعه المؤنث ان فتحه والتشكين العين للفاء الا ان كانت الفاء مفتوحه فيتعين الإتباعه اغلب كلمه تذهب حين كي سالم بو ساكن بو مؤنث بو بتا قتاي هاتفيا سببن كلمه زفره زفره سالم العين كلكشيه فا ثلاثيه ساكنه مؤنثة ختم مبتاع جاز في عينه في جاز في عينه في عين جمعه لا جمعك المؤنث جمع مؤنث سالب الفتح نلي زفرات نلي زفرة زفرات ناري زفرة عزفرة ما زفرات ناري زفرة وإتباع العين للفاء أتوني فتحي كي أتوني تسكيني كي أتوني عينكش يحالةكي وكفاعة كبير لي إلا إن كانت الفاء مفتوحة إذن جاز في عين الجمعي المؤنث الفتحة، والتسكين والتسكين، وإيش مشكلينها؟ وإدفع العين للفاء، وإدفع العين للفاء عينك الشمال حالك، شو تبدي؟ ثاقة، أما أجر شيبه، فعتين مفتوح نو. قوم منا كمان الصحيحيه بوننا اجر كلمات بين فاعتي فالحند الا لان كانت الفرع مفتوحه اجر فاعتي مفتوح بو الا ابيش يمكن هل بين اتباعك خبو منا اجر بوننا كلميه بين امرين كسره كسره كسرى بفتحة مثلا بكسر عفوا كاوتشن لغدرسه كسرات كيسرات وهل وعي كسرات أو لغية كما الفتح. كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات كسرات العين للفاء كي سيرا هو أسل وهي طرح أكد خلق فائك فتحبو وكو الزفرة إلا إن كانت الفاء مفتوحة أكد خلق فتحبو فائك إلا أمين شكل بفتحتين ويقوم الزفرات فيتأين الإتبار وأما قول بعض العذريين أما قول هندك لعذريين عذريين بطن من عذراء. قبيل لكن قبيل لكن يا يقال لهم بنو هند ابن حزام ابن جنة ابن عذره قبيل لكن الشعر كان كانوا فيه زفرات تزفرات البحى فافتقتها وما لي بزفرات العشي يداني الله شارنا شار زفري بحام تحملك أخو أخونا رحتي بحاء لما فكوا شرحنا إنك أظن أظن أبو سيك عاشق بيت لدوك كاتنا رحته لكاتي ششتناي لكاتي ششتنا وبي دائما خفت يجري لكاتي شو مفيد بيت وده مفيد هدوا حاضرجة دائما مع شقيقي بيد فكري وحملتوا زفرات البحر فأطبطح. هو يبرو مشغول بيت شباب بعيش الدنيا. أخويني مدرسة شيء وزنحو حيواني هي شيء كسبي هي شيء مكري كاري مشغول أبد. أيشوا؟ <تصفيق> <تصفيق> أيشوا؟ شوبة هاي بويا اوكع الزفرانيك لشو داية تحملينها وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني قدرة فعنا منية يعني بدستي قوم منية زفرشية خروج النفس ممتدا يعني آخر أناسي الشقوب أو زفرية خروج النفس ممتدا مع أنين <تصفيق> أوين؟ اسم شاعرة شو من ديتوا؟ زفرات. هو يبغى يجي بخنرته زفرات. فهم كان مفتوح الفاء. هالشيء من مفتوح الفاء مو بفتحتين. أما غير أو بشرت يبقى ثلاثي بيء سالم العين بيء ساكن بيت مؤنث بيء آماني بيت أو شطانة أو كتسير بغتها جمرة جمرات حسرة حسرات حسره حسرات بتسكين فائي زفرات خضرورة خضرورة أو كانت لام مضموم الفائي يا يا أجر مضموم الفاء أبو مثلا كدومية دومية السأ ما لا مفيشة أو كانت لا مضموم الفاء يا ولا مفيها أو لا مكسورها واو يعني أو لا مكسورها مكسورها يعني مكسور الفاء يعني في علاه مبستي ذروة أجر وابو كذروة فيمتنع الإتباع أو اتباع إتباع لرسنية كقول السيلوقي كهود من الرسدا أجر لامكي يابو أجر لامكي بطرن مضم ملفات يابو أو إتباع يا الرسنية ين لامي مكسور الفاء وهو اتبع ت دروس دمية دنيا تمثالة ها تمثالها هالتمثال كدروشكي من دروسكي في الدنيا الصنم المزين جمعه ودمن الصورة الممثلة من العاج وغيرها هذا لا اسقاني فيه وانا يان لهندق معدي وقفو او أو شانش دروسي أكن عادة من دابل فيها يضرب بها المثل في الحسن كدروة دروة شاني شباب ذروة كل شيء أعلى ذرة الإسلام شيء الجهاد ها ذرة السلام هي الجهاد فيه في سبيل الله بشر أسا أبني ذروة لبر ولا م في وا وا ويش يعني مكسور الفاء فيمتنيه الإتفاء فنحو داعد داعدنا بآفرة اسمه إراءة وجفنا بفتح فائهما بس تائفة ونية داعد جفنا تائفة ويا وثمان كيشا نية تائفة بيان ان في بس ثلاثي بيت وسطه هي ساكن بيت داعد وجفنا جفنا يعني قصه دوري قوم قافيه قافيه او قتل جفنا جاءت الغسيل بدوري تشوف بيت يابونا اغلب قبلك يشوف بيت قبلها و جفنا تشوف شغالات مشوبة بواشطات جفنا وجفان كالجوارف فنحو دعاد وجبنا لفتح فائه ما يتع يتعين فيه الفتح في الجمع سد عاد شو نجمعه جفنة جفنات جفنات يتعين فيه الفتح في الجملة ونحو جمل جمل جمل يعني الحبل الغليب حبل الأسطور أوافر الجمل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 هو اسم جنسكاء. الله بسرا مخلديتي بتأجى كراثر. ونحو جن وبسرا بالضم، وهند وكسرة. الجمل لبره مفتوح الفاء نيا. أتثن شو شو بثنينه؟ سيلقى. جملات، جملات، كثر، جمولات. جملات جملات جملات هرسج تاني مفتوح العين بخيطة أتوني اتباع بضمتين اتواني بتشيت ليش بسكونش جملات وغسرة وهند هند أتوني شن شو بيخيدها هندات هنيدات هنادات هندات هندات وكسرة يجوز فيه ثلاث هرس لغة تلس الفتح والتسكين والإتباع يعني فتح الفاء وسكونها وإتباع العين مع الفاء ونحو الدنيا، بلان الدنيا، الضمي، كذلك مضموم الفاء بلان لا مكشياء، وذره مكسور الفاء لا مكيوار يمتنع فيه الإتباع، إتباع تاد یتبا تا یوسنی نتونی باید دیدی وات دیدی وات دیدی دیدی وات چون که وادوی دواین یا واکبی را بیاد دیدی وات یا بایدمونا دومیه باید دومو دومویات عکسی دومویات ظلم دومو يات أو ناقر أجر لا مكواب أجر لا مكياب لودحالة لفعل ولا فعلة اتفع برسنية وشذ جيوات أما أجر بسير كان كلامي وش معناه جيوات على جيوات هنتخده طاق جيوات جيوات جيوات يعني, يعني بكسلا بكسر جيبه اوه اوكش بكسر راع اويش انثى الجدوي انثى الجدوي يعني دولا قضتين تتكسر تتصل كاين بيت مين بيت وهلوات كي شيل وهلوات كي حيوان الدرون داخل هل هل يبذل شي جزو جزو جدوي يعني الصغير من ولد الكلبي والأسدي والسبع جلوات أبوايا بوش بيتبع نقل داها توا كان جلوات فواية. يعني كان جلوات فوايا برمب جلوات فرد يانا توا أما أجد شي بيت ومتى كان المفرد اسما يعني نوفي اجل سيفا به جيبو سماء لسيفا به سيفا به كالوحماتي او ربعي كزينه اجل سيفا به اسم نبي اي علاء يان ار اصلا كلمه كلمه ثلاثين ابي ربعي به ولو اسم به ولو اسمش به يان اجل مرتب العين به من شوطة يعني تشو تجنبه يا مضاعفه أو مضاعفها كجنة جنة جنة بتثليث الجيم جنة جنة جنة أو متحركها أو متحركها كشجرة يعني أقدر عينتيش ساكنه به. فلا تتغير فيها حالة العين في الجمع. سبخمة سب أو سبخمة، زي نب، زي زي نبات، جو، جوعات، جنة، جنات، شجرة، شوي شجرات، شجرة، ناري شجرات يعني تنهى. اسمي ثلاثي. ساكن العين هر أواق أما أقرب بعيبو يعني اسم نوو الصفابو فكو ضخم أو أنا هل هر ميشيا هرهم مي فكو خويتي أو سيدو تباس باس ما قلت هر جزميه كلمة جور جور ناوي الشوني كأن لولاتي فاس أما جور جواس جور يعني أضل أو معتلى العيني كجور اسم بلد بفارس بناها بهرام من ملوك الفرس ناي شون كنشار كده بدرس فارس بناها بهرام ديجلفارس كاني فارس دروسي كده بناها بهرام من ملوك الفرس سوالضح اما حل هو مفرد ثلاثي بيت سادي ملعين بيت ساكنها مؤنثة جرتها هو بيت ياما غيري أوبو جمع التكسير جمع التكسير لأنه بحتيش قرنجا وظروريه هم ولكن يجب ان يكون هناك يعني شبه قياسي يجب ان يكون هناك هو ما دل على أكثر من اثنين بالتغيير صورة مفرده تغييرا مقدراً كفلك هل اسمه دلالتي زياده لدو شتيتيابه بقران شيء ازي آزي مفردكي كان قران في التغييريب يعني لزهني خود داشتك قراربه أما لو قعنا يان تغدي ليه يا تغدي ليك تغيليكي ض خلنيا تغيليكي ضاعي كلمي وها يا هن الوراء ومسفك فولك ب ب مفرد ركادين ب جميل ركادين فولك كضم فسكون للمفرد والجميل فزنته في المفرد كزنة قفر سخنيك فزنته في المفرد كزنة فعل فما قالوا بعد مفردة, مفردة كيشي الجمع كشي هالشياء حرف فعل. بعلم هادو تكزينة خوفل وكل زينة خوفل واعي. شو نتقوفل فرق جميع أسد. كنا لا مفردة كي ولا جمعة شيء هلا تر وزني فعلة هيشون وتي في زنة في على وزني قفل هو وزني مفردة. وهر فول كثرش معناه لا جمعة يا لا وزني أصلاً شو أصلاً جمعية أسد. كابو هند الكلمة معناها حد أصلاً جمعي تكسير فو التكسير لواقع ده رزنه هو. التكسير ل... سفول فول لم مفرد حركات ذا الرزبوة حروف ذا الرزبوة وكهيجان هيجان لنوع من الابل سهيجان بوم خرج بركات ذي وجو جمعي هيجان طبعاً كلمات أنا كم منزور. يعني مثلاً سلبي برأي أباشة شون هيشون جاكي الدنيا فر كلماته ترى لا حزور كمان لا قياسه أو نكمل لا من من الإبل البيض آجود مها و اکرام مها. له همشته که هیجان برشییشته. جاییان مشتری سفیر بالام باش به نه سفیر کس حذن کرده ما شاید. یا مشتری که سفیر باش یعنی هیجان خویشده چی شکن له مشته که هیجان برشییشته. ل است هیجان ل مفردیه در سر وسنشین که کتاب. و فرمودی شون تخرجان جمع، أما أجد تغيير لمفرد بس لتقدير لذين درسوا، لمش كفوته بزاني أم كلمة، بجمع بكرئي، يعني بومفرد بكرئي، أما أوكي لو وقعت تغييرتي أكيد أو تغييرا ظاهرا فمن جمع تكسير الظاهرة هيك إما بالشكل فقط، يا إما بس لحركات دهية. كأسد بضم الف سكون جمع أسد جمع اسد بفتحتين اسد بفتحتين مفرد اما اسد جمع وبس ذا الشكل لحركاته ضم سكون فتح فتحه وإما بزياده فقط ين بسكاري مفرد كانا غيبش زياده بيتي سنو سنوان سنوان أولى فنون عدي فنون التثنية التثنية كسنوان في جمع سن سنوان جمع سنو سنون سنون بكسر فسلكون فيه ما يعني صارت مكسورة نون ساكنها لا مفرد لا جميلش بالطبع فرق ما هو المفرد جمع كيا ألفونون كسنوان كدوها جمع أما كفو بناء المفردة غرى بزياده الفنون بالنقص جان هي النقص المستحيل كلمه كبوع تكسير الزباب واما بالنقص فقط كانتخن تخن جميع شيء تخامه تخامه كسي كزوره اتمتنعات لا داء يصيب الإنسان من أكل الطعام الوخيم الغير الموافق لاكله أو من امتلاء المعدة جريوه هي خالد نكد ناخبة جريوه هزول خالد جريوه خالد نكد خرابة أسمع زولا تخام استسيك أخوي تخام يا تخام حزف تلام بقت بضم ففتح فيهما جري وشيء وإما بالشكل والزياده هم حركتك الغري هم حرف الزياده شحيح انه كلمه كويس الرجل را جل فتحه ضمه سحه بيشر را جيم لا زيك حركتك الغري مثل الرجال هل اصلا فتحه كتبت كسله ضمنما الف زياده شتوت دنا يرا مو بالرجال فهو كسري و واهي وهي بجد بزياده بزياليح حروف وبغريني شكلش في جمع رجل بفتح هضم وإما بالشكل والنقص جاري واهي بحركاته بنقصش ككتب بضمتين كتب كاف كافو وب او ككتب كافو يعني بوتمثيله كتب بضمتين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 وإما بالثلاثة يعني بشي بشي بشكله بنقصو بزيادش بشكله بنقصو بزيادش اسم غلام غلام شكله جالب بخوين الماء هو بضميه لام لام مكان فالحياة توازيين أو كسرس هو فعشان ألف ونوني زيادة كي بغي المعن برام ألف غلان ألف أكي نقصكي كذو عم نقص الكلمة أكي أم زيادة ألف ونوني أخي تسلي كم حدث كان أكواري كذو جمعي تكسير طمعنا أكبر أما التغيير بالنقص والزيادة دون الشكل أما القرآن للبار نقص الزيادات كان هذا نقص الزيادات يعني بينا لتوقف الحركه الذكاني بان حرف الزياد كي عندي كذا كم تي فبيسك هذه بالشكل اذن الروي اقلوا اواش تواش بواه فتقتضيه القسمة العقلية ولكن لم يوجد له مثال ابو جمع تكسير معنير شكل نجي نقول هذا بان زياده شيء تكثر او نقصت وهذا الجمع جمع تكسير عام في العقلاء وغيرهم باكس جميل وقال لي جميل جميل جميل جميل جميل جميل بس جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل بو جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل ذكورا كانوا أو اناثا وابنيته وأبنيته سبعة وعشرون منها أربعة من قلة والباقي للكثرة بسحول وزنها شاريا بوجمعي قلة بوجمعي كأقر جمالي معدوده كالكمبي مثلا ساتو دو شش شش كسير قضي أنفر إن شان كسير شان يعني برام اگر بو جماريك زور به اوزانه الماه يعني نسوز لي افعل جمعنا كومول هيك الذهبو جمعي كثره والجمعان فيلا انهما مختلفان مبدا وغايه ليشوا جمع السبعه ايا لك ولا دو ولا لشنة وجمال الاسبيئات مبدأ كي وآن جميع الشمع آخر جمال لجمعة شمع فالقلة من ثلاثة إلى عشرة الله جميع كيلا لسي والاسبيئات هذا مبدأ كيتي ثلاثة وعشرة ش امتها أكيتي أي كثرة كثرة لعنزوا الاسبيئات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 لروي مبدأ واحد وشانه كمان يعني هذا كثرة شيء كثرة كثرة وكيفني؟ متفقان مبدأً لا كتمارين ولا سادس فيك. بضم كثرة للسيرة يا أبو إسبر إلى صبي كثرو كثرة لا لا أولك يعني ك فلان أي نهايه نهايه كثرة ما لها نهاية نهاية فلان أوي كم مشورة رأيك؟ وإنما تعتبر أرقى في نكهة في نكرات الجموع. يعني أقض جمعت كثبت نشربها جمع كي او هم في تي جمع أما معارفها يعني الشركة ألي فلام في أو ربي أو بالإضافة فصالحة للقلة والكفرة كعبو أقض جمع كي أو جمع كلي أي أقض معرفيك كثبت مضاف مضاف مضافي لي ليكثبت جمع كي او كاتبوا كدشبك هذه، بوا كفرشبك هذه، بوا للسيد النساء لدلالة الألم الجنسية على الاستغراق، لدلالة الألم الجنسية على الاستغراق. على الاستغراق في الكثرة الكثرة نابة تعدي لكي توقي بدلات الجنسية تي. بدلات الجنسية على الاستغراق في الغالب. لدلاله الجنسية على الاستغراق في الغالب تلك عن دجاله هيوانية لا زوربيجيا لكان دلالي غائله استغراقته والاستغراق هذا يدل على الكثره استغراقش يدل على الكثره والاستغراق هذا يدل على الكثره م اسم اسم الفلامة اسم الا وإنما تعتبر القلة في نكرات الجموع أما معالفها بال أو بالإضافة فصالحة القلة مكتفرة باعتبار الجنس أو الاستغراق لبر جنس استغراق كأوانا جنس استغراق كثيتياء وَقَدْ يَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرْ بَضْعًا وَقَدْ يَنُوبُ جَمْعِ قِلَّةً جَمْعِ كَثْرًا هَنْلِ جَازَّ شُنِّي كَدْهَا أَمْلِل بأن تضع العرب أحد البنائين صالحة للقلة والكثرة ويستغنون به عن وضع الآخ تاريوه هي كلمية وكارئنا ما بس ينفي خلن يخوين وزن كلا أو زاني قلة ورامبو كثرج ينبع أكثر ويسترهون به عنه للآخر فيستعمل مكانه بالاشتراك المعنوي لا مجازا يعني أولا بكالهيناني شيء بكالهيناني كان أصلا للمعنى وغري أقرأت نك الجازب فيستعمل مكانه بالاشتراك المعنوي قال لي لتعليك من الاشتراك مش لدي موسم قال أبو البقاء في الكليات. كيف هي الكليات؟ يا جلدي جوليا؟ لفروخ كلمات داهير أم كلمة؟ لا كلمة فرق شيء خامس هكذولي فروخ الوزارة قال أبو البقاء في الكليات الاشتراك إما لفظي أو معنوي. الاشتراك إما لفظي أو معنوي فاللفظي عبارة عن اللفظ الذي وضع لمعاني متعددة عن اللفظ الذي يوضع لمعان متعددة كالعين والقرء قر والقرء مفظح قر والقرء بهمزه أما اشتراك اللفظ Korkmaz ne ya? Burşi ne? Kur'an Kur'an Korkmaz Korkmaz Korkmaz Korkmaz Hıhı Hıhı Hıhı بفتح بيوتر والمعنوي عبارة عن اللفظ عبارة عن اللفظ الذي وضع لمعنى يشمل ذلك المعنى أشياء مختلفة قسم الحيوان قسم الحيوان يتناول الانسان والفرس وغيرهما فرق كده في خطوزة بيطان فانا ايضا اقول الله اشتراك مثل دوبا الشراء لفظي ومعنوي كلماتها كلماتها كلمات اشتراكي شيء لفظية وقل شيء عبارة عن اللفظ الذي يقعني معاهم كلماتها شد معناها هلا يقولون عين عين ام شاوي انسان فرز عين او كانيوة ارواء بذ عين خذي انسان يا خذي الشد بذ عين وجهك نوع عين جاديه وعين باصرة عين ب... ها حاج عين نعان يعني نفس نفس الشيء يعني الذات اي عباره عن اللفظ الذي يوبئ هذه المعاني كلمة دانرا دا راغتشا همو معنى نهلا قريب همو هم كنتي اشتراكي لفظي سب قرق بونا قرق حيضيش ديتوا وشيتريش وطهاريش ديتوا هم اشتراكي لفظي اللفظة كان بو امش بكال ديت بو امش بكال ديت طبعا جاريوا هي لرين معناوج يا رزيها والمعنوي عبارة للنفظ الذي يوضع لي معنى. كلمه جدا لا بويق معنا بويق معنا بلان معناها كشن فردك جهدته يسببون حيوان يعني حي يعني حيوان يعني حي جاندا سيت انسان جاندا فرز جاندا وعروه ملائكه جاندا ملائكه جاندا روحيا شن الدين شد ياندرا، كوابو فرق اشتراك إشتراكي اللي خضي مع النبي زور دقيقة. تيجي باورناك. أجر كلميك داندرا بوشن شن داندرا بو شن, مانايك. شن مانايك <تصفيق> جاسيكا مؤلف ولا شيء، مؤلف ولا في يستعمل مكانه بالاشتراك المعنوي له مجازا، ما بس ما كمان، يعني جمع, جمع, جمع, جمع كل جريوة هيدا شو نجمع كثر دانر، جمع كثر جريوة هيدا شو نجمع كل دانر، عربيش فيك دوار، بون أرجل. ويسمى ذلك بالنيامة كأرجل بفتح فسكون فضل في جمع رجل بكسر فسكون وكرجال بكسر ففتح في جمع رجل بفتح فضل من إذ لم يضعوا بناء كثره للأول ولا قلة للثاني سيكبو الرجال أرجوليان بكر هنا أبوه شيء بو في مكان، إيش في مكان؟ دو كاس سكس فينش كاس، حتى كاس المهم. دو کثیفی هنوا. اگر بونمونه یک دو سه حد نه دان دیپی هشمون هاشو یستی؟ رجای. رجایی بو کنفش بکاری ناو. آرجلی بو کثیف بو بکاری هنوا بو پیکان. امیلشون آب کاری بو نقلبرویم اما مجازه. مجاز نیه مسئله که. مسئله مسئله چیه؟ مسئله ی وابعد. عرب بو مسئله ی بو پیکان.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 لقد قال الله ليه كتاتيب منا فخد بي من كتب بزورة اقال لقد خدنا يبقى وشيخ فخد بي حوض كتب كم خلق كشفة بليه يعني ده خاركة اهام او وزناك واتر ان شاء الله بري هاي هاي نا زاني او يعني زور او يعني كم هاي شون ولكن يجب ان يكون المنزل كلمه فيستعمل مكانه في المكان فخرنا يمكن هو الاشتراك المعنوي لا مجازا ويسمى ذلك بالنيابة وضعا المنزل لبري أو ان يكون المنزل هو ويسمى ذلك بالنيابة المنزل هو يمكن ان يكون المنزل هو يمكن ان يكون المنزل هو في جمع رجل يكسل في وقال وكرجال يكسل في فتح في جمع رجل بفتح في, في إذ لم يضعوا بناء كثرة للأول يعني هذا هو جمع أرجل جمعية للنهار جمعي ولكن للثاني هو رجال برموك لكي بناء للنهار فإن وضع بناء لذفر واحد كافلس وفلوس في جمع فلس فتح سكون وأثوب وثياب في جمع ثوب فاستعمال لأحدهما مكان الآخر يكون مجاز ماذا أقول؟ دوا زنجبو. مثلا أفعل تيفعولش أو فعل إشي. كسبون منا دفن نفرسيها يعني مثلا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 أما أقر هدو بناعك أبو بلا هدو بناعك النبو هو يفتح اشتراك المعنى بباسم كله كأفلس وفلوس كأفلس وفلوس في جمع فلس بفتح في السكون والثبو والثياب في جمع ثوب فاصدع مال أحدهم مكان الآخر يكون مجازاً كإطلاق أفلس على أحد عشر سأفلس للوزن أفعول أقر بيانظوب الرسل مجاز، مجازاً كنكاً شو كدة فلوس يشدها وفلوس على ثلاثة أجر بكاربيني، وها رواه المسرور. فلوس جمعك شيوان جمع كثره، ويسمى بالنّيابة استعمالا يعني أمام قياس نية قياس جمع كثره كثر بكاربيني، في لشبو في لا Up to the summer band, he's standing there. We're